يا ايها المزمل قم الليل انا قليلا نصفه او ان قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا عليك قولا ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 إِنَّ لَدَيْنَا أَنْخَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا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 국민 ember a elő leh